يا جبال اوبي معه والطير والا له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقودور الراسيات يعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور فلم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 وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير 114. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين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 وقالوا نحن أَكْثَرُ اموالا واولادا وما نحن بمعذبين كل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 دنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولائك الا من امن وعمل صالحا فاولائك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون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 قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 111. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 112. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 113. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب